سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعلهم كتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 بل تؤثرون الهيات الدنيا والآخرة خير وأدخى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله لمن حمده of the ladder.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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبست ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ونيديم الله يا الله لمن حمد ربنا الله الله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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا الله أفضل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إنا نستعينك ونستهديك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 إن عذابك الجد الكفار ملحق اللهم لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن الأماكن من شيء بعد أهل السراء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم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 رحمةك وفؤلك وجودك ومنتك يا رحمن الراحمين اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحف العفو عنا اللهم إنك عفون تحف العفو عنا اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا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 وعلمائنا وأولادنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك لرحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا فيك يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة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 لما تحبه وتو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 Oh.